يقول الكافرون هذا يوم عثير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذاك ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم بينا بل هو كذاب أشب سيعلمون غدا من الكذاب الأشب إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتخبهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحْقٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير ولقد جاء آل فرعون النذر